أستقيم واعتدني الله أكبر الحمد لله رب العالمين. فلذ يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المظلوب عليهم ولا الضَّالِّينَ يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذوا وهم يقصمون فلا يستطيعون توصيته ولا الى يرجعون ورفق في الصور فاذا هم من الابناء إلى ربهم ينسدون من بعثنا من مرقاتنا هذا ما الرحمن وصدق المرسلون إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ولا تضّه نفس الشيئا فاليوم لا تضّه نفس الشيئا ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهونهم وأزواجهم هم وأزواجهم في ضلاف على براء كمتكبون لهم فيها فاكه ولهم ما يدعون سدا رب الرحيم وامتاز يوم, يوم. المجرمون يا لا تعبد الشيطان إن مولكم عدو مبين وأن أعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ظل بنتم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ذِكْرِ جَهَنَّمَ الْمَلِكُ كُنْتُمْ اليوم بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ وتشهد أرجوهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعيونهم فاستبقوا الصراط لا يمسر ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ولو نشاء أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا لتوذل من كان حياً والحفظ القول على الكافرين الله, الله, الله, الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المخطوب عليهم ولا الضالين ولم يروا أننا خلقنا لهم مما عاملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها آياتهم ولهم فيها افلا يشكروا واتخذوا من دون الله لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جهد محضرون فلا يحزن انا نعلم ما يسرون و... قل الذي. الذين أَرِنَا رَأْسَهُ فَإِذَا أَكَمْ مِنْهُ كِتَابٌ أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ سبحان الذي بيده ملك كل شيء وإذا يده